وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كَراعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعِ فِي أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُ أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مَضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ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 فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمام يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحة الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا حديث في الصحيحين وهذا حديث مجمع على عظم موقعه حتى قال جماعة من أهل العلم هو ثلث العلم وقال أبو داود صاحب السنن هو ربع العلم لأنه بلا شك يتكلم عن لزوم معرفة أحكام الشريعة وأن الأصل فيها بيانها ووضوحها وأن الشريعة لا تناقض الفطرة بين دي واضحة جدا مش محتاجة كلام النفوس تعاف في ذلك النفوس الصالحة الفطرة السليمة تعاف في ذلك فبالتالي الشرع يجيب كده ما جاش بشيء مخالف للفطرة فاهمين تعالوا نشوف الفاظ الحديث نشرحه شرح مجمل ومع نطلع الفوائد الحلال بين أي ظاهر وهو ما نص الله ورسوله او اجمع المسلمون على حله او حرمته بين خالص مش محتاجة كلام وبينهم امور مشتبهات جمع مشتبه وهو الامور المشكلة غير الواضحة حلال حرام حلال حرام لا يعلمهن اي لا يعلم حكمها لتنازع الأدلة واختلاف الناس كثير من الناس فمن اتقى الشبهات اي اتعد عنها وجعل بينه وبين كل شبهة وقاية فقد استبرأ لدينه وعرضه أي طلب البراءة وهذا معنى الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك طلب البراءة كده لو تسألت عنها قدام ربنا ألاقي النفسي عذر وقوله وقع في الشبهات أي اقترأ على الوقوع في الشبهات ودخل على الموضوع كده يعني متصدر للفتن فهذا بلا شك يكون عاقبته سيئة قوله الحما أي المحمي الشيء المحمي الشيء اللي لي سور الشيء اللي لي حراسة المحظور على غير مالكه يوشك أي يقرب أو يسرع أن يرتع أي أن تأكل منه ماشيته شيته لأنه من حام حول الحماء أوشا كان يرتع في قاعد يقرب يقرب يقرب فهو بيشبه لهم التشبيه الخاص بوقتهم معه شوية اغنام وبيرعوا في حتة الارض بتاعته راح مقرب ناحية حتة الارض بتاعت غيره فلما يقرب يقرب يقرب, يقرب الغنمة دي هتشرد والغنمة دي هتشرد هياكله من غيره على انه كان المفروض انه عارف انه لي حدود ما يتخطهاش فيرتع فيه قوله ألا إن في الجسد مضغة قلنا معنى المضغة قطعة من اللحم قدر ما يمضغ من الفم تعالوا نحط بقى الفوائد سريعا واحد الحلال بين والحرام بين معنى كده وبينهم أمور مشتبهات يبقى كل حاجة في الدنيا تتاسم على واحدة من ثلاثة واحد حلال واضح زي ايه اكل العيش الكلام المش النوم حلال واضح وحرام واضح اللي احنا بقينا نقوله دلوقتي في مسألة تطبيق الشريعة اللي هو ايه والخمرة يقول لك مورناشا للخمرة والذنى والميوهات عارف ايه تقول له هو دي مش حرام يعني هراب يد هو حرية إبداعه وحرية مش عارف ايه يعني يعني يتفرجوا على حنال حرام بين يعني ما يحتملش ما تقوليش أصلي فيه ناس وناس دي ما فيهاش ناس وناس الخمرة الخمرة مش حرام فاجتنبو دي ودي فين العري مش حرام اخذين بالكم فاحنا عادم بنتكلم في الحرام البين الخمر والزنى ونحوها وبينهما أمور مشتبهات زي ايه زيه دلوقتي المسائل المختلف حواليه أحط فلوسي في بنك ولا ما حطش اسمع أغاني ولا ما اسمعش الاختلاط لو كان بطريقة محترمة حلال ولا حرام أكلم واحدة يعني ولا ما ينفعش ها الحجاب تلبس حجاب ولا اخمار ولا انقاض امور ايه مشكلة على الناس فيها كلام كتير فيها جدل كتير عايز اقول لكم كان لنا استاذ الله يرحمه بقى في الكلية دكتور اسماعيل سالم كان رجل فقيه فبيقول لما حصلت مشكلة البنوك جابوا شيخ الازهر السابق وعملوا مؤتمر كبير جدا وحضر فيه بقى فقهاء وناس من كل حدب وصوب وعاديين بقى يجدله جدل علمي قوي لا ينفع مش عارف ايه طب ايه رأيك في المعاملة دي طب السندات طب الزوم بتاعت الخزانة طب وعاديين بقى شغال ايه جدل قوي جدا علميه بيقول فقام واحد انا منساش الكلمتين دول ابدا فقام واحد من نص المحاضرة كده واحنا بنجادل ايه هذا يكون كذا وهذا لا دي مرابحة لا دي مش مرابحة لا دي ربا لا دي كذا لا وقعدين بنتكلم في قصص بايه بشكل علمي وطلع واحد من مصطنة وقال لنا يا ناس دكتور انتوا قعدين بتتكلموا في ايه وقال هذا الحديث بيقول كده والله قال لنا وكأن نسمعه لأول مرة في الحياة بنقوله طبعا في كل وقت بس هو بنتكلم علمي لا اربا لا مش ربا لا اربا لا مش ربا قالنا بس بس تبقى ايه تبقى شبهة ومن اتقى الشبهات قال فأسكتنا سكتنا جاب من الاخر شبهات ولا مش شبهات طب خلاص انت بقى يا عم واخد انها حلال مش شغلتي انت متأكد انها حلال فتبقى بالنسبة لك حلال بيّن مش شغلتي بقى ان انا اقول لك لا حرام انا بقوله ان حرام بين مثلا واحد ثالث وقف في النص قال بقى بقول لكم ايه لان اعرف لها حلال من حرام انتو تهقطونا حل؟ نقول له تعمل ايه في الوقت ده بقى اتقى الشبهة فمن اتقى الشبهات فقد استبرق اللي دين هي وعيدة خلصة المشكلة في حاجات بسيطة قوي تخلص بالطريقة دي بالورع بيبنكوا بنفسك انا مش دلوقتي انت مش فقيه زمانك يعني هتقعد تقول للناس حلال وحرام انا بقول لك انت عايز تخلص تعمل ايه تعمل ايه قول لي ها ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام تعمل ايه بس كده اتفق الشبهات يخلص الموضوع يبقى عندنا الامور تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة لكن خدوا بالكوا بقى العلماء مش عايزين يوقعونا في حرب وهو برضو ايه كله حرام كله حرام كله حرام وهو بالطرياضي هتقول لي كله حرام قال لك بص اما ما يصل الى درجة الوسوسة من تحريم الامر البعيد فليس من المشتبهات يعني يقول لك ايه طلعت مثلا يقول لك بعض النساء في وقت من الاوقات قالوا مش هنتجوز ابدا ليه يا ستي قالت اصلي كان منتشر في البلد بتاعتنا الرضاع وإحنا مش عارفين دول بقى رضعوا مننا ولا ما رضعوش مننا يعني دول إخواتنا في الرضاع ولا لا نقول عندك بينة تقول لا بس أنا عندي شك فدعم يريبك إلا ما لا يريب مش متجوز نقول لا ريحتين بس يعني مش كده <تصفيق> الموضوع هذا من الوسوسة لإنه مش على بينة ده افتراض بتهيأ لي عارف الجماعة بس مع مش دي قوي يعني في ناس تبتدي تقولهم مثلا يقولك الببسة حرام تقوله ليه حرام يقولك في ناس قاريتها على النت بتقول الكلام